صلاة وزكاة حج والشهاداتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي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 اضل الله للفقراء المساكين اعطيهم حقا لله دين الاسلام على خمسه خمسه اركان في الدين صوم والصلاه والزكاه حج والشهادتين نفسي بالصوم اروضها وبحب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 لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة وأما محمد رسول الله إقامة الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا